شعر ذلك. مم. ومقام التوبة مقام عالي. مقام التوبة التوبة وظيفة العمر. الله عز وجل لم يجعل على أحد وظيفة مثل وظيفة التوبة على الجميع. قال وتوبوا إلى الله جميعا. مم. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وديه النور. مم. ومن لطائفها أن التوبة نور. مم. التوبة نور. فلذلك جاءت هذه الآية فيها. وجاءت بعد مشكلة من المشاكل. ونحن بنتكلم على الشباب بالذات. مشكلة من المشاكل الكبرى قوي. اللي هي مس... مشكلة إطلاق البصر. لما ربنا قال كل المؤمنين يغضوا ثم قالوا كل المؤمنات يغضون ختمت هذه الآية بتاعت كل المؤمنات يغضون بآخرها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون ومن لطائفها برضو انه ربط ما بينها وبين أمر الزواج لما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون قالوا أنكحوا مفيش جواز إلا لما يبقى في توبة لازم يبقى الأول كده يتوب الى الله عز وجل يأتي الرزق مع ناس الشباب بالذات عشان مشكلة الشهوات ومشكل دي ربط دي. جميل قوي لطيفه بديع الحقيقة مهمة جدا للشباب انه دايما انت ابتدي بغض بصر مم. توب الى الله عز وجل أصلح ما بينك وبينه سبحانه وتعالى يوفقك الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم يجي التوبة تيجي متعة